الآن ما قاله صلاح الشير عبد العزيز بن عبد الله الجبزي وذلك بشرية بأنواع شرف رجال الصالحين وكان بعد صلاة العصر من يوم الأحد الموافق من عشر من شهر جماد في عام ستة عشر وأرضي أدواه. هنا ما قال يا شيخ الله ليس ما نبر ما قولكم فيها. يقول صاحبها ان معاوية وجميله عمرا لم يغلب عليا لانهما اعرف منه بدخال النفوش وأخبر منه بالتصرف النافع في الطاف المناسب ولكن لانهما طريقان باستخدام كل شلاح وهم مقيد باخلاقه باختيار وشاري الشراء وحين يركن معاوية وجميله الى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشبة وشراء الدمم لا ينبك علي أن يتدل إلى هذا الدرك الأسفل فلا عجب ينزحان ويفشل وإنه لفشل أشره من كل نداع كلام القبيح كلام قبيح شد معاهوه شد الامر بالعاس في هذا كلام القبيح كلام ممكن معاهوه أخوه أمر ومعه ما ينتهيه لا أخطأ ما, ما, ما ينتهيه لا أخطأ الله يأبوا عنه وعنكم قوله لكاق الشيخ ماهو تكفيري هم؟ قوله لكاق الشيخ ماهو تكفيري ان فيهم نقاط يا لا لا لا خلاص خلاص ما تكتب لا ما يعني ما يمكن لكن شبه بعض الصحابه واحد من صحابهه كان يؤدب عليه طيب ان شاء لا يكفر من شتم أحد الصحابة ويؤدب واحد واحد الله لا يسبل الاسم أو في الصف اهم يا رسول الله لأسبقه معنا قد حالشق لكن أحسى الله ليك الله الله ما ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام ما ينهى عن هذه الكتب إنبغيت فلسق هل هذا في كتاب عصى في كتاب